فَل نَسْأَلًا الذيذينَ أُْسِلَ إلَيهِم وَلَنَسْأأَلَ المُسَلين فَلَنَقُصَّن عَلَيهِم بِعْمِ وَمَا كَُّ غائِبين وَالْوزنْنُ يَومَائِذنِ الْ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 قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَابْعَثْهُ قُمْ مِنْهَا فَما يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرْجِ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَظِرنِي إِلَ يَوْمُ بَعثُون قَالََ إِكَ مِنَ الْمُظَرين قَالَ فَبِمَا أَغْوَتَنِي لَ أَقُغدََّ لَهُم صِاطََكَ ثُمَّ ل آتِييََّهُم مِن بَيْنِ أَذهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَن أَيمَانِهِم وَ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُم شَكِين قَالَ خُرجِ مِنْ هَا مَظُمَم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 فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ وَمَا مَحْظُورٌ مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تكونا من وَقاسَمَهُمَا إِّ لَكُ مَالَمِنَّ صِحين فَدَ اللَّهُ مَا بِغُرور فَلََّ ذاَا قَ الشَّجََةَ بَدَتْ لَهُمَا سَْءَاتُهُمَا وَقَافِكَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَ مُِرَقِ الْجَننَّ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 قُلْ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ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 يَتَّخُذُ الشَّيَاطِينُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا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 تَخِرُّونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي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 من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 اُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا أُولَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضُرَفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضَافُ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَت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 ومن جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجذي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 فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَنَّ ٱللَّهَ على ٱلظَّٰلِمِينَ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْءَاخِرَةِ كَٰفِرُونَ وَرَأَيْنَا هُمَا حِجَابًا وَعَلَى ٱلْأَٰرَافِ 114. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 115. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رَبَّنَا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 أَهَااءُ لَا إَِّذينَ أَقُ سَمتُم لاَا يَناَالُهُمُ اللهَّهُ بِرَحْمَ أدُخُلُ الْجََّةَ لَا خَوْفَّ لَكُم وَلَا أَنتُمْ تَحزَنُون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 قَرِصَ خَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العرش يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يُسِلُّ لَيْلَنَهَا رَيَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أُدْنُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وهو الذي يرسل الرياح بَيْنَ بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا لِبَلَدٍ لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 117. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 118. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 119. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 وَبَلّرُكُم مِسَالاتِ رَبّ وَأَ صَحُ لَكُم وَأَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَا تََّمون أَاجِبُِم أَن جَأَكُمْ ذِكُرِّرُ وَبِّكُمْ عَ رَجُل مِن 117. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون 118. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 117. وإنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 118. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتكم تَنَالُ لَنَا عُبْدَ اللَّهِ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وغضب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 112. وإلى ثمود أخاهم صالحا 113. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 114. قد جاءتكم بينة من ربكم 115. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم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 فَأَقَرْنَا قَافَةَ وَعَتًا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَول عَنْهُم وَقَاياَا قَوْمِ لَ قَدْأَ بِلَْتُكُمْ لِسَلَةَ رَبّ وَنَصَحُْ لَكُمْ وَلَكِ لا تُحبُّونَ النَّ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 بَل انْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَقَهَّرُونَ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 قُلْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا سَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّؤُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ النَّضْرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ دَوْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو أن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون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 تِلْكَ الْقُرَى نَقَصَها الطَّيْرُ وَكَثُرَ عَلَيْهَا الْقَوْمُ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا على الله إلا الحق قد 119. تكن ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل 110. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين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 117. سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 118. قال نعم وإنكم لمن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 لا أُقَطِّعُ أَن أُئْذِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 قَالُوا آذَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ أَسَرَّ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرُنَّا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ والطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك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 وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 فَلَمَّ تَجََّ رَبّهُ للِلْجَبَلِجَعَلَهُ دَككَو وَخَرَّ مُوسَ صَعِقَ فَلََّا أَفَاقَ قَالَسُ بِبحَانكَ تُ بِتُ إلَيْكَ وَأَنَ أََّلُ الْ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 119. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 110. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار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 114. وإن ربك من بعد آل غفور رحيم 115. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح 116. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 117. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَلََّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَْ شتَ أَهلَكْتَهُم مِن قَابِلُوا وَإِهِييي أَتُهْلِكُ نَ بِمَا فَلَُّ فَهَاُ مِنَّ إن هي إلا فثنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.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 111. وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما 112. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 113. قد علم كل أناس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 فبدَدّنَ الذي نَظَلَموا مِنْهُم قوَوْلًا غَيغَ الذي تِيلَ لَهُم فَأَرسَلناَا عَلَْهِم مِجِزَم مِنَ السَّماءاءِ بِمَا كانَوا يَظلمون اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر إذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرا اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم 119. وكذلك بِمَا بما كانوا وَإِذْ 110. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون 112. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 113. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 114.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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الْجَبَلَ فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وذو ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى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 فَتُهِكُ آ بِمَا فَعَلَ المُبصِِلُون وَكَذَلِكَنُ فَصّلآياتِ وَلا عَهُم يَرجعون وَطْلُ عَلَيهِم ن بََّذِي آتَنَهُ آياتِن فَن سَلَخَمِنهَا فَأتْبعَعهُ الشَّيطانُوا فَكَانَ مِنَ الْغَوون 112. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 113. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فَأَكْثَرُ قَصَصِ الْقُرَى لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ وَمَن يُضْلِلِ الْفَأِلَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مَكَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا 117. لهم قلوب لا بِهَا بها ولهم أعين لا بِهَا بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 112. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 113. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 114. وأملي لهم إن كيدي متين 112. أولم مَا 113. ما بصاحبهم من جنة 114. إن إنه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 وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حبي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به 111. فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين 112. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما وَتَعا اللهَّ عَمَّ يُشرِكون أَشرِكُونَ ماَا لا يَخُلّكُ شَيئَ وَهُم يُخلقون وَلَا يَستَطونَ لَهُم نَصرَ وَلَا أَمفُسَهُم يصرُون وَإِن تَدَهُم إلَ اللذَ ل يَون تَذَعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ لَدَيْنِ رَبِّي سِرٌّ ۖ وَلَا يُفْشُونَهُ إِلَّا مَا يُخَاطَبُونَ بِهِ ۖ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 وَإِن وإن تدعوهم إلى لَا لا يسمعوا 113. وتراهم وَهُمْ إليك وهم لا يبصرون 114. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 115. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ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 117. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 118. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ